أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن استداف لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما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 آذاب يوم القيامة وبذالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون